قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به قال اما الاول فشرطه الايجاب في صغراه الشكل الاول حتى ينتج فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كليه كبرى كذا نعم قال رابع الاشكال عكس الأولي وهي على الترتيب في التكملي فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام اما الاول هذا اريناهم وكل عباده تقف اليمين للاقتصاد بهذه الاشكال هذا الترتيب نعم من صفحه طيب ما مش وهذه الأشكال في الكمال على هذا الترتيب فالأول أكملها ويليه الثاني إلى اخره فإن وجد قياس ليس على هيئة هذه الايات الأربع فنظمه فاسد كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس صهار يعني هذا قياس فاسد كل انسان حيوان وكل فرس صهال نعم <تصفيق> إيه يعني الأصل في الشكل نعم كل إنسان حيوان المحمو الموضوع كل إنسان المحمول حيوان فأين الشكل الأول أو الحد الأوسط الحد الأوسط ما جاء هنا ولذلك هذا القياس فاسد لأنه لم يأتي على ذاك النظم الذي بينه من وجود حد أصغر حد أكبر وحاد أوصار فقوله فيما يأتي والثاني كالخروج عن أشكاله تكرار مع هذه يعني قال إيش نعم وهذه الأشكال في الكمال فالأول أكملها ثم قال في فيما بعد في أبياد والثاني كالخروج عن أشكاله قال تكرار مع هذه لزيادة الإضاحة للمبتدي نعم إنه فيما بعد أكد بأنه إذا جاء الشكل على غير هذه الصورة فهذا شكل فاسد هذا الكلام كان يفهم من قوله وهي على التفسير في التكوير قال ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه ستة عشر ضربا لأن لكل من مقدمتي باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب أربعة أحوال يعني بالنسبة للمقدمة الكبرى والمقدمه الصغرى كل منهما قد تكون كلية وقد تكون جزئية وقد تكون موجبة وقد تكون سالبة فمعنى ذلك ان كل من مقدمتي قد تكون على هذه الاحوال الاربعه اذا اخذنا الحالة الاولى مع اربعه احوال من الثانية الحالة الثانية من الاولى مع اربعه احوال من الثانية فصار عندنا ثمانيه الحالة الثالثة من الصغرى مع اربعه احوال من الكبرى نعم 12 حال الرابعة مع كل الأحوال بيطلع عندنا 16 ضربة يعني ايش نأخذ كل حالة كلية الأولى كلية والثانية كلية الأولى سالبة جزئية الثانية وهكذا فنأخذ أربع أحوال أربع أحوال مع كل حالة يصبح عندنا كام 16 ضربة يعني هذا يمكن يمكن أن يكون من كل شكل ستة عشر ضربة لكن ليست كلها منتجة بعضها فاسد غير منتج قال ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه ستة عشر ضربة لأن لكل من مقدمتي باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب أربعة أحوال وكل حالة من حالات الأولى تؤخذ مع أربع حالات الثانية واضح كل حالة من حالات المقدمة الأولى تؤخذ مع اربع أحوال من حالات المقدمة الثانية فيصبح عندنا ستة عشر ضربة قال وليست كلها منتجة بل المنتج منها يعني ايش معنى منتجة يعني صحيحة وتعطينا نتيجة صحيحة بل المنتج منها ما وجد فيه الشروط التي ذكرها المصنف بقوله اما الاول فاخر بيت فيما سباق قال فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام يعني قياس فاسد اما الاول بدأ يذكر هذه الشروط فشرطه الإيجاب في صغره يعني الشكل الأول شرط إنتاجه نعم أن تكون المقدمة الصغرى منه موجبة نعم سواء كانت كلية أم جزئية وأن ترى كلية كبره، وأن تكون المقدمة الثانية نعم كلية سواء كانت نعم موجبة أو سالبة إذن الأولى ينبغي أن تكون موجبة ولا يضر أن تكون كلية أو جزئية الثانية ينبغي أن تكون كلية لا يضر أن تكون سالبة أو موجبة والثاني الشرط الثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع الشرط الشكل الثاني شرطه حتى ينتج شرطه حتى ينتج نعم ان تختلف الصغرى مع الكبرى في الكيف يعني احداهما سالبة الثانية موجبة الاولى موجبة الثانية السالبة هذا شرط الشرط الثاني ان تكون المقدمة الثانية كبرى الكلية ان تكون المقدمة الثانية كلية إذن الشكل الثاني شرطه ما هو أن تكون المقدمة الكبرى كلية أن تكون كلية لا يضر كونها سالبة أم موجبه وأن تختلف مع الصغرى إذا كانت الصغرى سالبة الثانية موجبه إذا كانت الصغرى مجبة الكبرى سالبة أن تختلف المقدمتان في الكيف فقط في الكيف فقط وهو السلب او الاجاب نعم وان تكون الكبرى كلية قال والثالث شرط الثالث الايجاب في صغراهما الايجاب في صغراهما نعم وان ترى كلية احداهما والثالث الايجاب في صغراهما يعني عندنا المقدمه الصغرى والمقدمة الكبرى يشترط ان تكون الصغرى موجبه وان ترى كلية احدهما يعني احدى المقدمتين كلية سواء اكانت الاولى الصغرى ام الكبرى لكن يشترط ان تكون الصغرى موجبة اذا احداهما كلية لا يضر ان تكون الكبرى او الصغرى ومع شرط ان تكون الصغرى موجبة قال ورابع الشكل الرابع عدم جمع الخصتين ألا تجتمع فيه الخصتين خصتين السلب والجزئية السلب والجزئية نعم إلا بصورة ففيها تستبين او رابع عدم جمع الخستين الا بصورة ففيها تستبين يعني في صوره واحده فقط يجتمع السلب والجزئيه صغراهما موجبه جزئيه هذه الصوره التي تجتمع فيها الخستان نعم صغراهما موجبه جزئيه هذا الضرب الوحيد الذي يجتمع فيه السلب والجزئية من الشكل الرابع قال صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية اي الصورة المستثناه من الشكل الرابع الشكل الرابع شرط انتاجه ما هو ان لا يجتمع في القياس يعني في المقدمتين السلب والجزئية الا في هذه الصورة التي تكون فيها الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كليا اقول يشترط لانتاج الشكل الاول شرطان الاول ان تكون صغراه موجبة سواء كانت كلية او جزئية هذا ما قال ايش فشرطه الايجاب في صغره في صغره والثاني ان تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبه او سالبه والحاصل من ضرب حالتي الأولى في حالتي الثانية أربعة اذا الصغرى موجبه لكن قد تكون كليه وقد تكون جزئيه اذا عندنا لها حالتان. الكبرى كلية اما موجبة واما سالبة اذا لها ايضا حالة فاثنان باثنان اثنين اربعة فهذا الشكل ينتج اربع ضروب منه فقط قالوا كل شكل يحتمل منه ايش ستة عشر ضربا لكن ليست كلها منتجة فالشكل الاول ينتج منه اربعه ضروب فقط يعني بناء على الشروط في كل شكل نعم، تكون النتيجة عندنا ما هي الضروب التي تنتج منه <تصفيق> قال وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل الضرب الاول موجبتان وكليتان موجبتان وكليتان يعني الصغرى موجبة والكبرى موجبة والصغرى كلية والكبرى كلية المقدمتان كل منهما موجبة وكلية والنتيجة موجبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية وكل حيوان حساس أيضا موجبة كلية ينتج أو ينتج يعني بالصحة نقول ينتج أو ينتج كل إنسان حساس نعم إذن موجب كلية وموجب كلية والنتيجة موجب كلية الضرب الثاني كليتان كليتان والكبرى سالبة كليتان والكبرى سالبة ممكن المهم أن تكون الكبرى كلية ممكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة والنتيجة سالبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان كلية موجبة ولا شيء من الحيوان بحجر كلية سالبة ينتج لا شيء من الإنسان بحجر كلية سالبة اذا إلى هنا أنتج الشكل الأول الإجاب والسلب، نعم <تصفيق> يعني الضرب الأول النتيجة كلية موجبة الضرب الثاني النتيجة كلية سالبة الضرب الثالث موجبتان موجبتان والكبرى كلية موجبتان والكبرى كلية معنى ذلك الصغرى جزئية والنتيجة موجبة جزئية كقولنا بعض الانسان حيوان هذه جزئية موجبة بعض الانسان حيوان وكل حيوان حساس موجبة كلية ينتج بعض الانسان حساس نعم جزئية موجبة النتيجة جزئية موجبة الضرب الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية والنتيجة سالبة جزئية كقولنا بعض الانسان حيوان بعض الانسان حيوان موجبة جزئية ولا شيء من الحيوان بحجر كلية سالبة ينتج بعض الانسان ليس بحجر سالبة جزئية قال فقد انتج هذا الشكل المطالب الاربعه ايش المطالب الاربعه كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة فهذه هي المطالب فهذا الشكل انتج كل هذه المطالب ولذلك اعتبر أفضل الأشكال قال وبهذا كان أفضل الأشكال نعم يعني كما رأينا النتيجة الاولى كانت موجبة نعم سالبة كانت سالبة نعم نعم موجبة كليه ثم موجبة سالبة كليه وموجبة جزئية وسالبة جزئية نعم قال ويشترط لإنتاج الشكل الثاني شرطان ويشترط لإنتاج الشكل الثاني شرطان الاول ان يختلف المقدمتان في الكيف يعني احداهما سالبة والاخرى موجبة سواء كانت الاولى او الثانية بان تكون احداهما موجبة والاخرى سالبة الثاني يعني الشرط الثاني ان تكون الكبرى كلية ان تكون الكبرى كلية فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة آه إن كانت فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة لماذا؟ لأن الشرط أن يختلف المقدمتان في الكيف يعني في السلب والإيجاب فلا بد أن تكون إحداهما سالبة والأخرى موجبة والكبرى ان كانت موجبة فالصغرى سالبة كلية أو جزئية وإن كانت الكبرى سالبة فالصغرى موجبة كلية أو جزئية والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى أربعة وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله كالشكل الذي قبله من حيث عدد الضروب المنتجة لا من حيث النتائج نعم الضرب الاول كليتان الصغرى كلية والكبرى كلية نعم والكبرى سالبة الكبرى سالبة كقولنا كل انسان حيوان هذه كلية موجبة ولا شيء من الحجر بحيوان كلية سالبة نعم <تصفيق> وكل إنسان حيوان لا نعم لا، انتقلنا البعض كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج لا شيء من الإنسان بحجر إذا كلية سالبة الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان كلية سالبة وكل إنسان حيوان كلية موجبة ينتج لا شيء من الحجر بإنسان نعم كلية سالبة فالنتيجة في هذين الضربين سالبة كلية <تصفيق> الضرب الثالث موجبة جزئية صغرى موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى لأن الشرط أن تكون الكبرى كلية كقولنا بعض الإنسان حيوان جزئية موجبة ولا شيء من الحجر بحيوان كلية سالبة ينتج بعض الإنسان ليس بحجر بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس بحجر نعم جزئية سالبة الضرب الرابع سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. يعني عكس التي سبقتها من حيث الكيف كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج واضح بعض الحجر ليس بحيوان جزئية سالبة كل انسان حيوان كلية موجبة ينتج بعض الحجر ليس بإنسان بعض الحجري ليس بإنسان أيضا جزئية سالبة فالنتيجة في هذين الضربين سالبة جزئية فالضربين الأولين النتيجة سالبة كلية ضربين الآخرين سالبة جزئية إذا ماذا أنتج هذا الشكل السلب انتج السلب فقط إما كلي وإما جزئي لذلك كان انقاص من الأول لأن الأول أنتج الايجاب والسلب في حالي الإجاب كلي وجزئي والسلب كلي وجزئي بينما هذا أنتج السلب فقط فقد انتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الاخيرين. نعم ويشترط لانتاج الشكل الثالث شرطان الاول ان تكون الصغرى موجبة ان تكون الصغرى موجبة الثاني ان تكون احدى المقدمتين كلية إحدى المقدمتين. يمكن ان تكون الاولى ويمكن ان تكون الثانية ان تكون الصغرى موجبة الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية فالصغرى ان كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الاربع الشرط ما هو أن تكون الصغرى موجبه نعم فالصغرى موجبة قد تكون كلية وقد تكون جزئية وأن تكون إحدى المقدمتين كلية قال فالصغرى ان كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الاربع يعني ساربة وموجبة وكلية وجزئية وإن كانت جزئية الصغرى يعني أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وساربة انتجت مع الكبرى الكلية يعني لا تنتج في هذه الحالة اذا كانت الصغرى نعم جزئية ان كانت الصغرى جزئية انتجت مع الكبرى نعم الكلية موجبة وسالبة لا تنتج معها ايش هي كلية انتجت معها موجبة وسالبة قال فالحاصل ستة اضرب وهي المنتجة من هذا الشكل نعم الضرب الاول كليتان موجبتان لان الشرط ايش ان تكون الصغراء موجبة دائما ان تكون الصغراء موجبة اذا لا تكون سالبة لا تكون سالبة الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كليه فاذا الضرب الأول كليتان موجبتان كقولنا كل انسان حيوان كل إنسان حيوان كلية موجبة وكل إنسان ناطق أيضا كلية موجبة ينتج بعض الحيوان ناطق بعض الحيوان ناطق كل انسان حيوان نعم وكل إنسان ناطق طبعا كل إنسان حيوان وكل إنسان بمعنى بعض الحيوان بمعنى بعض الحيوان ولذلك كانت النتيجة ايش جزئية موجبة الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية الكبرى كلية معنى ذلك الصغرى جزئية لكن كلاهما موجب، كقولنا بعض الانسان حيوان جزئية مجبة وكل انسان ناطق قال الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية كقولنا بعض الانسان حيوان هذه مجبة جزئية وكل انسان ناطق مجبة كلية ينتج بعض الحيوان ناطق يعني جزئية موجبة. الضرب الثالث موجبتان، موجبتان، والصغرى كلية، كقولنا كل إنسان حيوان كلية موجبة، وبعض الإنسان ناطق جزئية موجبة، ينتج بعض الحيوان ناطق جزئية موجبة. فهذه الأضرب الثلاثة فيها النتيجة موجبة جزئية نعم النتائج الاولى بعض الحيوان ناطق موجبة جزئية نعم الثانية بعض الحيوان ناطق ايضا نعم والثالثة بعض الحيوان ناطق كلها الثلاثة موجبة جزئية تفضل الضرب نعم إحدى يعني لابد من ان تكون احدى المقدمتين كليه هذا لا يعني ان تكون أن لا تكون يعني يمتنع ان تكون كلاهما كليه لكن لابد يعني ما بيصير ايش تكون المقدمتان جزئيه تبعت معي يجب ان تكون احدى المقدمتين كليه فهل يمتنع ان تكون المقدمتان كليه لا انما الذي يمتنع ما هو ان تكون كل من المقدمتين جزئيه تباهد معي ان تكون احدى المقدمتين كليه فيمكن ان تكون المقدمه الثانيه كليه لكن يمتنع ان تكون المقدمه الاولى جزئيه والمقدمه الثانيه جزئيه لابد من ان تكون احداهما كليه معه. قال الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة كقولنا كل إنسان حيوان هذه كلية موجبة وهي الصغرى ولا شيء من الإنسان بحجر كلية سالبة وهي الكبرى ينتج بعض الحيوان ليس بحجر جزئية سالبة الضرب الخامس صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية إذا لاحظ يعني ينبغي أن يكون دائما في الشكل حتى ينتج نعم في الضرب حتى ينتج أن تكون إحدى المقدمتين كلية ممكن ان تكون الثانية جزئية ويمكن أن تكون كلية قال صغرى موجبه جزئية وكبرى سالبة كلية هذا الضرب الخامس كقولنا بعض الإنسان حيوان جزئية موجبه لا شيء من الإنسان بحجر كلية سالبة ينتج بعض الحيوان ليس بحجر جزئية سالبة الضرب السادس موجبه كلية صغرى موجبة كليه صغرى وسالبة جزئية كبرى كقولنا كل انسان حيوان كليه موجبة بعض الإنسان ليس بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر نعم جزئية سالبة ينتج بعض الحيوان ليس بحجر ها جزئية سالبة فالنتيجه في هذه الأضرب الثلاثه سالبه جزئيه جزئيه في الاضرب الثلاثه الأولى موجبه في الاضرب الثلاثه الثانية سالبه اذا انتج ايش الجزئيه فقط انتج الجزئيه فقط ولم ينتج الكليه تفاعل مما هذا الشكل لا ينتج الا الجزئيه لا ينتج الا الجزئيه موجبه في الثلاثه الاول وسالبه في الثلاثه بعدها يعني صار الشكل الثاني الشكل الثاني انتج ماذا السلب فقط الشكل الثاني انتج السلب فقط الشكل الثاني أنتج الجزئية فقط، بينما الشكل الأول أنتج إيش الأحوال الأربع: السلب والإيجاب والجزئي والكلي. قال فعلم أن هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية موجبة في الثلاثة الأول وسالبه في الثلاثة بعدها. ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد وهو عدم اجتماع الخستين اللي هي الجزئية والسلب إلا في صورة واحدة والمراد بالخستين السلب والجزئية وعدم اجتماع الخستين صادق بأربعة أضرب صادقون باربعة اضرب يعني اذا وضعنا وطبعا للاختصار ما وضع لنا الاشكال او الضروب غير المنتجة ما وضع لنا الضروب غير المنتجة لو نحن صنفنا كما ذكر اتينا بكل شكل واتينا بالاضرب الستة عشر له فيتبين معنا ما هو المنتج وما هو غير المنتج يصادق باربعة اضرب ويزاد على ذلك الصورة المستثناه اللي فيها اجتماعيش السلب والجزئية فالاضرب المنتجة من هذا الشكل خمسة اذا في الشكل الاول اربعة اضرب في الشكل الثاني اربعة اضرب في الشكل الثالث ستة اضرب منتجة في الشكل الرابع خمسة اضرب نعم الضرب الاول كليتان موجبتان كقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان كل انسان حيوان وكل ناطق انسان ينتج بعض الحيوان ناطق كل انسان حيوان وكل ناطق انسان نعم قلنا قولوا يعني كل انسان حيوان يصدق بقوله بعض الحيوان بعض الحيوان ناطق اذا هنا النتيجة ايش موجبة جزئية الضرب الثاني موجبتان والصغرى كليه كقولنا كل انسان حيوان هذه موجبة كليه بعض الناطق انسان جزئية موجبة ينتج بعض الحيوان ناطق ايضا النتيجة نعم جزئية موجبة فالنتيجة في هذين الضربين موجبة جزئية الضرب الثالث كليتان الاولى كلية والثانية كلية والكبرى موجبة يعني معنى ذلك الصغرى سالبة كقولنا نعم لا شيء من الانسان بحجر لا شيء من الانسان بحجر وكل ناطق انسان ينتج لا شيء من الحجر بناطق لا شيء من الانسان بحجر وكل ناطق انسان النتيجه ما هي اه مطالما لا شيء من الحجر من الإنسان بحجر وكل ناطق إنسان إذا ما في حجر ناطق لذلك النتيجة ما هي لا شيء من الحجر بناطق كلية سالبة, كلية سالبة. الضرب الرابع كليتان يعني الصغرى كلية والكبرى كلية لكن والكبرى سالبة قولنا كل انسان حيوان كليه موجبه لا شيء من الحجر بانسان كليه سالبة ينتج بعض الحيوان ليس بحجر بعض الحيوان ليس بحجر نعم جزئيه سالبه الضرب الخامس يعني لاحظ في الضروب الأربع المذكورة ما اجتمعت الجزئية والسلب في واحد من هذه الأقيسة قال الضرب الخامس هذا الذي تجتمع فيه الجزئية والسلب موجبة جزئية صغرى موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى فهنا اجتمع في هذا القياس ايش؟ الجزئية والسلب لان الصغرى جزئية والكبرى سالبه كما ذكر المصنف كقولنا بعض الانسان حيوان هذه جزئية موجبة ولا شيء من الحجر بانسان كلية سالبة ينتج بعض الحيوان ليس بحجر النتيجه الجزئية سالبة سالبه وان النتيجتين في الضربين الاولين يعني كلمه وان هنا لو معلق عليه لانه قال فانا نتيجه ان قوله وأن او بنقول وانا احسن ان كلام جديد يعني فلو اتى تفريعا على ما سبق يعني فالملاحظ من هذه الأضرب الخمسة النتيجة في الضربين الأولين الايجاب الجزئي الايجاب الجزئي في الشكل الضربين كانت النتيجة موجبة جزئية وفي الأخيرين السلب الجزئي النتيجة جزئية سالبة وفي الثالث السلب الكلي السلب الكلي نعم قال ودليل انتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي الشكل الثاني انتج ايش خصوص السلب الجزئي نعم الحقيقه هون يقول خصوص السلب الجزئي في خطا يعني لو قال خصوص السلب الشكل الثاني أنتج معنى السلب فقط لكن ليس جزئيا إنما كلي وجزئي قال فقد انتج إذا لاحظوا الصفحة الأولى فقد انتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الأخيرين اذا قلوا هنا نعم في كلمة سقطة يقول دليل انتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي والكل لانه نعم هو ينتج السلب فقط لكن السلب كليا وجزئيا فيعني في كلمة ساقطه هنا منظيفة يعني منحط على الهامش الظاهر سقوط كلمة الكلي يعني انتاج الشكل الثاني خصوصا السلب الجزئي والكل، وإنتاج الثالث خصوصا الجزئية هو لو حذف الجزئي أحسن، لو حلف كلمة الجزئي احسن أحسن، السلب والسلب جزئي أو كل بيكون متوافق مع الكلام الثاني وإنتاج الثالث خصوصا الجزئية يعني الشكل الثاني. ينتج خصوص السلب والشكل الثالث خصوص الجزئية وإنتاج الرابع ما تقدم يعني إيش الايجاب الجزئي والسلب الجزئي والسلب الكلي قال دليل ذلك وإنتاج في المطولات يعني لماذا هذا أنتج هكذا ولماذا هذا أنتج هكذا يعني بالمطولات ياتيك بالأشكال كلها ويبين لك لماذا يعني يأتيك بالاشكال وكل شكل بضروبه الستة عشر ويبين لك انه لماذا يختص بذلك لان النتائج لا تصدق لان النتائج لا تصدق في غير هذه الضروب ثم قال يعني صاحب النظم فمنتج لأول أربعة فمنتج لأولين يعني للشكل الأول أربعة كالثاني يعني أيضا الثاني ينتج أربعة ضروب منه لكن قلنا مع الاختلاف في النتائج مع الاختلاف في النتائج ثم ثالث فستة يعني سته ضروب منه هي المنتجة على ما بين ورابع بخمسه قد انتجا وغير ما ذكرته لن ينتجا وغير ما ذكرته يعني لن ينتج ألي للاطلاق للإطلاق نعم أقول هذه نتيجة ما تقدم من الشروط وهو ظاهر غني عن الشرح ليرى أن المصنف لم يبين ما تركب منه هذه الضروب أو ما تركب منه هذه الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة يعني لو أراد أن يأتي بها نظما لكان في ذلك يعني تطويل بدون فائدة واضح وقد بينتها في الشرح قال وقد كنت نظمت في ذلك أبياد فلنذكرها هنا لتسهل الإحاطة بحفظها هيكو على رأيه لكن يعني حفظها والله ما هو بالسهل نعم بل فهمها ليس بالسهل ماشي الحال كنت قال وهي هذه يعني اتى الآن بالغاز نعم بإشارات يبين لنا هذه الضروب المنتجة من هذه الأشكال قال ومنتج من أول الأشكال بس ما هو حطنا بعدين ملاحظة لازم نحن نقرأها بالأول قال وقد اختصرت في بعض الأبيات على لا من لا شيء يعني بقول لا يعني كلية كليه سالبة وليس أيضا سالبة نعم من ليس بعض ليس بعض نعم واشرت للموجبه الكليه بكل وللجزئيه ببعض ومن فهم, ومن فهم ما قدمته في الشرح فهم معنى هذه الأبياد من حاول نطبقها نقرأها ونحاول يعني نطبق ما فهمنا عليها قال ومنتج من الاولي من اول الاشكال اربعه نعم خذها على التوالي كل فكل يعني كل صغرى كلية وكبرى كلية منتج كله يعني نتيجه كلية نعم وان يليه نعم فكل كل فكل منتج كل وان يليه لا شيء فلا شيء لا شيء يعني سالبة كلية فلا شيء أيضا الكبرى أيضا كلية سالبة قمن قمن جدير يعني هذا المعنى يعني النتيجة بتكون أيضا بعض فكل بعض فكل يعني ايش الصغرى جزئية الكبرى كلية نتجه بعض النتيجة جزئية وما بعض وما بعض يعني جزئية فلا يعني ايش سالبة ينتج ليس فعلما ينتج يعني سلب نعم فذا قال من ايش من قوله لا شيء نعم لا شيء يعني سالبة كلية وما بعض يعني الصغرى جزئية بعدين الكبرى سالبة سالبة كليا ينتج ليس ينتج السلب ينتج السلب والثاني ايضا اربعهم كل فلا كل فلا يعني ايش كلية وسالبة وعكسه نتجهما لا يعني النتيجة نعم عكسه ايش يعني لاحظ الاول اشتطر بالاول المنتج كل فلا يعني كلية وسالبة كلية وسالبة نعم الثاني ما هو الشكل الثاني نعم سالبة وكلية نتجهما لا نتيجة سلب نتيجة سلب فعقلة بعض فلا جزئية موجبة ثم سالبة كلية وليس كل لهما وليس سالبة نعم ليس نتيجة النتيجة سالبة فكن مستفهما ماشي وثالث الشكل الثالث ست وهي كل فكل مقدمتان كليتان بعض يعني فكل بعض فكل إيش؟ الضرب الاول موجبتان الكليتان كل فكل الضرب الثاني بعض فكل يعني جزئية وكلية عكسه بعض عكسه بعض فكل نعم عكسه بعض ايوة نعم إذا في عندنا الضرب الأول كليتان، الضرب الثاني جزئية وكلية، الضرب الثالث عكسه كلية وجزئية، النتيجة ما هي جزئية، ن... أي بعض نتيجة الضروب الثلاثة. بعدين فكل فكل مكتوبة فقل ما فكل فكلٌ, فكل كل هذا الضرب الرابع فكل كل نعم فلا بعض فلا بعض يعني سالبه وجزئيه فلا كل سالبه كليه قفي بليس قفي بليس يعني النتيجه سالبه فيها النتج ليس فقط في فيها النتج ليس فقط في يعني ايش النتيجة سالبة ورابع خمس وهي كل فكل كلية وكلية كل فبعض كلية فجزئية بعض النتج النتيجة جزئية لا تحل لا يعني سالبة تحل لا كل لا كل لا نعم. لا كل يعني سالبة وكلية نعم سالبة وكلية لا يعني النتيجة سالبة والعكس ليس بعض لا والعكس ليس بعض نعم يعني عكس يعني الساربة وكلية المقدمة الأولى ساربة الثانية كلية هذا العكس ليس بعض النتيجة ساربة جزئية لا ينتج ليس لا ينتج ليس هذا إيش اللي اجتمع فيه الخستان نعم ففهما وحصلا قال وقد اقتصرت حكينا هذه قال وبفهمك بعد ذلك نقرا معلش وقد اقتصرت في بعض الابيات على لا من لا شيء وليس من ليس بعض واشرت للموجبه الكليه بكل وللجزئيه ببعض ومن فهم ما قدمته ما قدمته في الشرح فهم معنى هذه الأبيات وبفهمك الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة تفهم أن ما عداها من الضروب التي تتصور في كل شكل عقيم عقيم يعني لا ينتج قال وقد وضع لذلك جدولا في المطولات يعرف منه العقيم من غيره واللبيب يعني فهيم الفطن نعم يقدر على استخراج ذلك الجدول من فهمه ما تقدم يعني مثل ما قلنا تضع كل شكل وبتحط ضروبه الستة عشر نعم وبنظرك الى الصغرى والكبرى ما هي النتيجة يعني لانه لابد بالقياس من ان يكون النتيجة صادقة ان تكون النتيجة صادقة فحين تجد ان النتيجه غير صادقه فمعنى ذلك هذا الشكل عقيم لا ينتج والله اعلم اتفضل نعم بعد الانسان, الانسان ايصا؟ هل هل ما في مفهوم نوان ما في مفهوم النتيجة صحيحة ام لا بعض الانسان نحن الان بعض الانسان لسنا بحجر صح لكن قلنا ما في مفهوم حكينا في درس مضاء لا يؤخذ من مثل هذه النتائج مفهوم ان البعض الاخر حجر فالنتيجة صادقة لكن لو طلعت معك نتيجة بعض الانسان حجر هذه غير صادقة بعض الانسان فراس هذه غير صادقة